ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله ا ل ح م د ل ل ه ت ع ا ل ى ن ح م د ه و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه ونغفر الله من أو من ومن سيئات من الله الله ا س ي ه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله د و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل الله ا الله ا ك ل ه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 اليوم إ ن شاء الله تعالى هو آ خ ر الدروس في شرح متن الثلاثه ة أصول الأربع والقواعد ل ا ك م ا لشيخ الإسلام المجدد ا محمد بن عبد بن ل و ه ا ا ب ل ت وتبارك وتعالى وتوقفت م م رحمه المرة الماضية ي ي في الله عند قوله رحمه الله و افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت و ا ل إ ي م ا ن بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع و ا ل ط و ا غ ي ت ك ث ي ر ة ورؤوسهم خ م س ة إ ب ل ي س لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إ ل ى ع ب ا د ة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أ ن ز ل الله والدليل قوله تعالى لا ا ك ر ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى وهذا معنى لا إ ل ه إ ل ا الله وفي الحديث ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الله أعلم على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وصحبه وبهذا آ ل ه و ص ح و ب ه يكون ا ل إ م ا م رحمه الله انتهى من ك ت ا ب ة هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ط ي ب ة و إ ن شاء الله تعالى ننهيها اليوم إ ن شاء الله عز وجل فبين افترض العباد جميع أن رحمه الله أن الله عز وجل افترض على عز الكفر بالطاغوت و ا ل إ ي م ا ن به كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فامر أ م ر ل ع ب ا د ة ف و ض على العباده ج م ي على ع الجن والإنس أن ي د و الله تبارك وتعالى ا ا ل ب ع حق ة التي ا ل ل أمر الله بها وهذه العبادة وهذه التي هي م س ت ح ق ة لله تبارك وتعالى لا بد فيها من الكفر بالطاغوت ل أ ن الكفر بالطاغوت عكسه ا ل إ ي م ا ن بالله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله لذلك جاء في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر فمن َ يكفر َُُْ بالطاغوت َُِِّ ويؤمن َُُِْ بالله َِِّ فقد ََْ استمسك َََْْ ب ِ ا ل ْ ع ُ ر و َ ة ِ الوثقى َُْ ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعهم ارسلوا إ ل ى اممهم لهذه ا ل ك ل م ة وهي لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتكفر بالطاغوت وقد بين الشيخ رحمه الله معنى من كلام ابن القيم رحمه الله الإمام المحقق ابن الطاغوت الله ا ل م ي ذ ب ن ت ي م ي ة رحمهما الله تبارك وتعالى فذكر ا ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب قال قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد مطاع فهذا التجاوز التخطي معبود أو متبوع أو من به حده هو أ و أ ن تتعدا حدودك والحدود هنا المراد بها الشرع ل أ ن الله تبارك وتعالى جعل لنا ح د و د ا ل ا ن تخطاه ا ولا نتجاوزها ولا نتعداها في شرع ربنا تبارك وتعالى لذلك م ج ا و ز ة العبد يسمى طاغوتا كما قال الله تبارك وتعالى إ ن ا لما طغى الماء حملناكم في ا ل ج ا ر ي ة فهنا معنى طغى أ ي جاوز حده الطبيعي العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع سواء كان التقرب ب ع ب ا د ة الصالحين أ و ب ع ب ا د ة القبور أ و ا ل أ م ر ب ع ب ا د ة نفسه و ا ل د ع و ة إ ل ى ذلك أ و نشر الشركيات أ و غير ذلك كما س ي أ ت ي الكلام إ ن شاء الله تعالى فيقول رحمه الله ما تجاوز به العبد حده من معبود أ و متبوع أ و مطاع كثير من الناس ربما يقع في الشرك وهو لا يدري إ م ا ل أ ن ه تجاوز في حده هذا ما ليس مسموحا به من غلوه في الصالحين أو الأنبياء او ل ذلك أ أو أ ن ب ي غير ا ء الذين لا يفعلون ا ل أ و ا م ر ويتبعون ا ل أ ه و ا ء والشهوات ويقعون في الشبهات فيجاوزون الحد فيجاوزون الحد وإيضا الحد الذين عليهم أ م ر ا ء ي أ م ر و ن ه م هم يتبعون ذلك أ و يتبعونهم في أ و ا م ر ه م فربما أ م ر هذا بشيء فيه كفر أ و فيه ظل ف ا ل ت ب ا ؤ و ا هنا تجاوزا ويقعوا في هذا التحذير وبين رحمه الله أ ق س ا م ا ل ط و ا غ ي ت وقسمهم إ ل ى خ م س ة فقال و ا ل ط و ا غ ي ت ك ث ي ر ة أ ي أ ن المثل أ و ا ل أ م و ر التي يقع فيها التجاوز يضرب لها ا ل أ م ث ا ل وليست م ح ص و ر ة أ ي أ ن ه ا ك ث ي ر ة جدا في ظهور ا ل ط و ا غ ي ت و م ج ا و ز ة الحد من العباد ولخص من هذه ا ل ط و ا غ ي د خ م س ة هذه ا ل خ م س ة هي أ ش ه ر ا ل ط و ا غ ي د و أ خ ط ر ا ل ط و ا غ ي د وذكر أ و ل ه م أ و ل هذه ا ل ط و ا غ ي د إ ب ل ي س ل ع ن ه الله و ت ج ا و ز حده وخرج عن ط ا ع ة الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل و إ ن عليك لعنتي إ ل ى يوم الدين فابليس ملعون وهو لعن ى من الله تبارك وتعالى واللعن الخروج من رحمه الله عز وجل وفي اختلاف اهل العلم هل إ ب ل ي س كان من الملائكه ام لا او هو من الشياطين او غير ذلك اختلف اهل العلم في ذلك كثيرا وقيل أ ن إ ب ل ي س كان مع ا ل م ل ا ئ ك ة أ ي في صحبتهم ويعمل بعملهم ولما أ م ر الله تبارك وتعالى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن تسجد ل آ د م استكبر إ ب ل ي س أ ب ى واستكبر كما قال الله تبارك وتعالى ولكن يجب ان ي ن هذا الملائكه في المنظر ا ل المنظر ل المنظر ا ل ج ا ل م ن الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ا ل ب ن ر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ا ل م ن ر الى ا ل ر الى المنظر ا ا ر الى المنظر الى ا ل الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ا ل م ن ظ و الى المنظر الى ا ل م ن الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ا ل م ن ا غ ى ا ل م الى ا ل م ن ظ فعله من تجاوز الحد الذي حده الله تبارك وتعالى له فعندما تجاوزه سمي طاغوتا أ ي طغى وزاد فيما هو فيه فقال ورؤوسهم خ م س ة إ ب ل ي س لعنه الله ومن عبد وهو راض وهو راض هناك من يريد أ ن يعبد من دون الله تبارك وتعالى وهذا ليس كالعنصر ا ل آ خ ر او العنصر الذي سياتي في الدعوه أي دعوة الناس إلى عبادته ولكن هذه أن بعض الناس لو ج ا ء و ا إ ل ى رجل وعظموه وغالوا فيه ورفعوه وجاوزوا الحد معه لوصوله أ و ليجعلوه يصل, يصل الى م ر ت ب ة ع ا ل ي ة لا يستحقها ورضي بذلك سمي طاغوتا ل أ ن ه عليه أن ينهاهم ولا يوافقهم لذلك ما فعله, ما فعله النصارى مع عيسى ب ن مريم عليه السلام لما أ ل ه و ع ب د و ه هو لم يكن يرضى بذلك وتبرأ و ت ب ر أ منهم استعان بالله تبارك وتعالى عليهم فالذي يرضى من غلو الناس ومن مدحهم الزائد ومن تجاوزهم معه فهذا يسمى طاغوتا و ا ل أ م ر فيه أ ن العبد إ ذ ا مدح أ و ر أ ى أ ن الناس يعظموا يذكر أ ن ه ذليل لله تبارك وتعالى فقير إ ل ي ه ضعيف حتى لا يقع في هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة التي تؤدي بالشخص إ ل ى الهلاك فمن عبد وهو راض بذلك يسمى طاغوتا أ م ا من لم يكن راضيا بهذا فلا يسمى طاغوتا وكما فعلت ا ل س ب ئ ي ة مع علي رضي الله عنه عندما الهوه ايضا وقالوا إ ن ك الله حقا وهذه د ع و ة عبد الله بن س ب أ لعنه الله وكان اصله يهودي لما عظموا علي حتى وصلوه إ ل ى انه يقولون انه الاله فاحرق بيوتهم وخد لهم أخدودا وأحرقهم وفروا جميعا وفر عبد الله بن سب أ بعيدا وهو هنا اي علي رضي الله عنه لم يرضى بهذا ل أ ن هذه ا ل ع ب ا د ة حق لله تبارك وتعالى وحده م ومن يجد من تعظيمه وإنما ويستحيي ينكسر يجد غيره في تعظيمه شيئا لا يزيد في لا ذلك وإنما ينكسر ويستحي ويطلب من الله تبارك وتعالى العفو و ا ل ع ا ف ي ة فقال ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إ ل ى ع ب ا د ة نفسه وهذا أ م ر أ ي ض ا معروف وظهر كما فعل فرعون عليه لعنه الله فهو دعا الناس لعبادته كما قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري وقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى وكان يجبر الناس على عبادته فهو بذلك من رؤوس الطواعيد ل أ ن ه تجاوز الحد الذي حده الله له في عبادته في أ ن ه عبد فقير ضعيف إ ل ى الله تبارك وتعالى و أ ن الله عز وجل موجود وهو المتفرد في ا ل ع ب ا د ة فلما زاد ذلك سمي طاغوتا وهو من رؤوس ا ل ط و ا غ ي ت وكانت آ خ ر ت ه معلومه للجميع والله تبارك وتعالى نجاه أ ي ن ج ى بدنه ليكون لمن, من لمن, خلف لمن خلفه آ ي ة حتى يتعظ من ي أ ت ي بعده ل أ ن ه أ ف س د في ا ل أ ر ض وادعى ما ليس له فيه حق من ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة وهو يعلم أ ن هناك إ ل ه ويعلم يقينا أ ن هذه ا ل أ ر ض لها خالق وهذه السماء لها رافع و أ ن الله تبارك وتعالى موجود ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجل يعرضون غدوا وعشيا ويوم تقوم أدخلوا بها ظلما فكان عاقباتهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة العذاب أنفسهم فرعون أشد آل عز فهذا كان حالهم امروا ب ع ب ا د ة فرعون فرعون أ م ر الناس بعبادته وهم استجابوا له وانقاضوا إ ل ي ه و أ ط ا ع و ه وسجدوا له فبهذا الظلم يعذبون جميعا فقال رحمه الله ومن دعا الناس الى ع ب ا د ة نفسه ثم قال ومن ادعى شيئا, من علم الغيب ادعى شيئا من علم الغيب وعلم الغيب لله تبارك وتعالى وليس لاحد ان يطلع عليه ولا يعرف ما في الغيب والله تبارك وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون أ ي ا ن يبعثون وقال ايضا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د ا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن فإنه بين رسول ر يسلك خلفه يديه د ص الله ا تبارك وتعالى كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الغيب ل أ ن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا ي س أ ل عما يفعل وهم يسالون أ ل و ن ف ك ن ي ط ع عليه النبي الله صلى س ل على م أمور م الغيب أ م ا من يدعون الغيب مثل مثلا المنجمين أ و ا ل س ح ر ة أ و الكهان أ و غير ذلك فهم ط و ا غ ي ت ل أ ن ه م ادعوا ما ليس لهم فيه حق وتجاوزوا حدهم ل أ ن الحد الذي حد لهم هو عدم م التكلم بدون ق د ر ة وبدون فهم وبدون علم ولكن طغوا وجاوزوا حدودهم فسموا ط و ا غ ي ت فسموا ط و ا غ ي ت فهذا يظهر أنه ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لا يعلمون الغيب ولا ا ل م ل ا ئ ك ة تعلم الغيب ولا أ ي أ ح د ممن خلق الله تبارك وتعالى سواء في ا ل أ ر ض أ و في السماء يعلم الغيب إ ل الا ا ل ه ل ل ه ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى وحده هو ا ل ذ ي يعلم الغيب وله أ ن يطلع أ ي أ ح د على هذا الغيب كما يشاء فقال ومن ادعى شيئا من علم الغيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تصديق السحرة والمنجمين وهم كذبوا ويكذبون دائما ولو صادفوا خبرا صحيحا أ و أ م ر ا صادقا ولكن هم يكذبون ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم اشد التحذير من الذين ي أ ت و ن ا ل س ح ر ة والمنجمين وغير ذلك فهم ط و ا غ ي ت تجاوزوا حدهم وادعوا ما ليس لهم فيه حق ثم قال رحمه الله ومن حكم بغير ما أ ن ز ل الله فالحكم بما أ ن ز ل الله هو الحق وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أ م و ر ه في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى وهذا الحكم داخل في ر ب و ب ي ة الله تبارك وتعالى ل أ ن ه تنفيذ لحكم الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن وما أمروا إلا ليعبدوا, الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما دون هو يشركون مريم إله من فجعلوا ا ل أ ح ب ا ر والرهبان أ ر ب ا ب ا من دون الله ي ن ق ذ و ن إ ل ي ه م ويسمعون لهم وينفذون أ ح ك ا م ه م وهذا باطل ل أ ن ا ل أ ص ل في الحكم لله تبارك وتعالى وفي تفصيل ذلك تكلم أ ه ل العلم كثيرا في التفريق بين تكفير من لم يحكم بما أ ن ز ل الله أ و تفسيقه أ و غير ذلك و أ ث ر ابن عباس رضي الله عنه معروف عند أهل السنة والجماعة عنه عند معروف رضي في أهل الايات التي نزلت و م ن ل م ي ح ك م بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون ف أ و ل ئ ك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون وقيل أن هناك أمرين وقيل الذي هناك يحكم هم بما لم ينزل الله و أ خ ذ شريعته أ و القوانين ا ل و ض ع ي ة أ واعتقد غير ذلك و واستحل هذه ا ل أ ح ك ا م واعتقد أ ن هذه ا ل أ ح ك ا م أ ف ض ل من الحكم الشرعي فهذا كفر مخرج من الملة أ م ا الذي يطبق هذه القوانين ا ل و ض ع ي ة مع اعترافه بحكم الله تبارك وتعالى ولكن الذي دفعه إ ل ى تطبيق القوانين ا ل و ض ع ي ة ضعف أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر فهو يندرج تحت أ ث ر ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر وكما ذكر ا ل م ا ء بن عثيمين رحمه الله قال من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به واحتقارا واعتقادا ان غيره اصلح منه وانفع للخلق او مثله فهو كافر كفرا مخرجا من المله ومن هؤلاء من يضعون للناس تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون منهاجا يسير الناس عليه ف إ ن ه م لم يضعوا تلك التشريعات ا ل م خ ا ل ف ة ل ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ا وهم يعتقدون أ ن ه ا أ ص ل ح و أ ن ف ع للخلق إ ذ من المعلوم بالضروره ة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما ما يعدل إلى فضل عدل إليه ونقص ما عدل عن يعتقد ع ونقص وهو أن ن ما عنه. <تصفيق> ثم ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله وهو لم يستخف به ولم, يحتقره ولم يعتقد ح ت ق ر ه ولم ي أ ن غيره أ ص ل ح منه لنفسه أ و نحو ذلك فهذا ظلم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم ومن ولا ولا لم يحكم بما أنزل الله بحكم أنزل أن الله لاستخفافا الله أصلح غيره احتقارا اعتقادا و أ ن ف ع للخلق أ و مثله و إ ن م ا حكم بغيره م ح ا ب ا ة للمحكوم له أ و م ر ا ع ا ة لرشوه ة أو غ ي ر او أ غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم ووسائل الحكم فهذا كلام الإمام ابن تكلم ب ا ر و ت ع ا ى في تفصيل ل هذه ا س السلف أ ل الذي عليه الله عليهم وتكلم ة وهذا رضوان كان به الإمام الطحاوي رحمه الله في أول رحمه في كثير ت وتكلم ا العقيدة الطحاوية ب به ه ك وذهب إ ل ي ه أ ح م د وابن ت ي م ي ة وغيرهم في تفصيل ا ل م س أ ل ة وليس على إ ط ل ا ق اللفظ بكفر من لم يحكم بما أ ن ز ل الله وعند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هذا راسخ وواضح وثابت ثم قال رحمه الله أ ي ابن عثيمين في آ خ ر كلامه عن هذه ا ل م س أ ل ة وهذه ا ل م س أ ل ة أ ع ن ي م س أ ل ة الحكم بغير ما أ ن ز ل الله من المسائل الكبرى التي ب ت ل ي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أ ن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق ل أ ن ا ل م س أ ل ة خ ط ي ر ة ن س أ ل الله تعالى أ ن يصلح للمسلمين ولاه أ م و ر ه م وبطانتهم ا كما أ ن على المرء الذي أ ت ا ه الله العلم أ ن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم ا ل ح ج ة عليهم وتتبين ا ل م ح ج ة فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أ ح د ا فيه ف إ ن ا ل ع ز ة لله ولرسوله وللمؤمنين وهذه من ا ل ن ص ي ح ة لولاه ا ل أ م ر في ن ص ي ح ة ص ح ي ح ة على ما كان عليه النبي صلى الله وأصحابه وما كان فيه السلف رضوان الله صلى عليه وسلم عليهم جولات من نصحهم فيه أمورهم ثم قال والدليل الشيخ عبدالوهاب محمد بن عبدالوهاب قال والدليل وقوله تعالى لا إ ك ر ا ه ا في الدين أ ي ليس هناك إ ج ب ا ر في هذا الدين قال لا إ ك ر ا ه ا في الدين ف ا ل أ د ل ة ظ ا ه ر ة و و ا ض ح ة ظهرت الأدلة وظهر الحق و... وهذا يكون في بيان هذا الدين العظيم أ ن ه ظهر واتضح وفسر لا إ ك ر ه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن, ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ة ف ب د أ تبارك وتعالى أ و ل ا بالكفر بالطاغوت وجاء بعده ويؤمن بالله ل أ ن الكفر أ و ل ا لا بد فيه أ ي في ا ل إ ي م ا ن أ ن تكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى وتؤمن به وحده تبارك وتعالى وقيل في القول المعروف التخليه قبل التحليه تخلي قلبك من كل شيء عدى الله تبارك وتعالى لتشغله ت قلبك كل الله الله شيء بحب من عدى ع ا و ط فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه ة الوثقة تمسك ب ا و ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ة ا ل إ س ل ا م الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا ثم قال وهذا معنى لا إله إ ل اله ا ل و ه ذ الا معنى إله إ ل الله ا ففسر أ ي بقوله هذا لا إ ل ه إ ل ا الله م ع ب و د ب ح ق إ ل ا الله تبارك وتعالى ثم قاله في الحديث ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعمود ه ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة س ن ا م ه الجهاد في سبيل الله و هذا حديث موعد ابن جبل في غ ز وجاء ة تابوك و هذا الحديث من طرق كثيره ة و ر أ خ ر ج ه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهذا يدل أ ن لكل أ م ر ر أ س ولكل شيء لا بد له أ ن يكون ر أ س ينضبط به فقال ر أ س ا ل أ م ر الإسلام وعموده ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه الذي يثبت هذا ا ل إ س ل ا م هو ا ل ص ل ا ة ب إ ق ا م ت ه ا ومتابعتها ولذلك تكلم أ ه ل العلم في كفر تارك ا ل ص ل ا ة الذي يترك ا ل ص ل ا ة عمدا و ج ه و د ا يكفر عند أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ ن ه ليس له إ س ل ا م ل أ ن ه ترك العمود ثم قال و ذ ر و ة سنامه الجهاد في سبيل الله ل أ ن إ ع ل ا ء ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله من أ ع ظ م ا ل أ م و ر الله تبارك وتعالى أ م ر بالجهاد وكما جاء في الحديث من قاتل لتكون ك ل م ة الله العليا فهو في سبيل الله أ ي جاهد ة و ا ل م ج ا ه د ة إ م ا بالنفس أ و ب ا ل أ م و ا ل أ و حتى بالكلام و أ ش د ه ا مجاهده النفس على ترك الفتن والشبهات والمعاصي وكان سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أ ش د علي من نيتي و إ ن ه ا لا تتقلب علي ي يجاهد نيته ويجاهد فكان نفسه وهذا ا ذ ل فرض علينا والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أ م ر ه واسع جدا وقد صنف فيه اهل العلم ابوابا وكتبا ثم قال رحمه الله ل والله أعلم وصلى الله وعلى وآله وصحبه وسلم فختم هذه الرسالة الطيبة رحمه الله ه وصحبه هذه رحمه محمد فختم ب ق و الله أ ع ل م وهذا من صفات أ ه ل العلم أ ن يردوا العلم إ ل ى الله في كل م س أ ل ة يقولون الله أ ع ل م ثم صلى على النبي صلى الله عليه و سلم و آ ل ه و صحبه وهذه من السنة أ ن يكتب المصنف أ و يذكر المصنف ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ف ق د شرحت ا ل ص ل ا ة في أ و ل الدروس فبهذا يكون ال... هذه أو تكون أو ولله والمنا انتهت ختمناها هذه هذه الله نسأل الرسالة الحمد أ ن تكون لنا ش ا ف ع ة يوم ا ل ق ي ا م ة بفهمنا لها وتطبيقنا لها ونتقبل منا هذا العمل و أ ن يصلح أ ح و ا ل ن ا و أ ن يفهمنا ويبصرنا ويعلمنا آمين طيب بقي ي أ ض ا ا ل ق ا ع د ة الرابعه ة في متن القواعد الأربع لشيخ متن محمد بن القاعدة الأربع ا ل ع د ب ا ب بذلك أيضا نقرأها سريعا حتى نكون بذلك ختمنا المتنين أن سريعا المتنين ختمنا شاء الله عز وجل فالإمام رحمه الله يقول القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا نكون إن يقول رحمه مشرك عز حتى وجل غ ل ب شركا من ا ل أ و ل ي ن ل أ ن ا ل أ و ل ي ن يشركون في الرخاء ويخلصون في ا ل ش د ة ومشرك و زماننا شركهم دائما في الرخاء و ا ل ش د ة والدليل قوله تعالى ف إ ذ ا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ اذا هم يشركون إ هم يشركون ثم قال وتمت الله على سيدنا محمد وسلم قال الله سيدنا وصلى على وآله وصحبه وسلم فهو يبين رحمه الله أ ن م ش ر ك زماننا أ ي هذا الزمان زمن ا الشيخ وما ياتي بعده من السنين مثل ا ل آ ن المشركون أ غ ل ظ واشد في كفرهم وشركهم من م ش ر ك زمان النبي صلى الله صلى عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه ل أ ن ه م قديما كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في ا ل ش د ة لما يصيبهم شيء من الكرب أ و ا ل ش د ة أ و غير ذلك يرجعون إ ل ى الله تبارك وتعالى و ي س أ ل و ن ه ويدعونه أ م اما الآن ش ر ك ه ذ الان ز م فهم يشركون في الرخاء و ا ل ش د ة وكفرهم وشركهم شديد و أ غ ل ظ من شرك ا ل أ و ل ي ن و ا ل أ د ل ة في ذلك ك ث ي ر ة كما قال الله تبارك وتعالى وما بكم من ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه ت ج أ ر و ن وقوله تبارك وتعالى ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وقوله تبارك وتعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أ ن ج ي ت ن ا من هذه لنكونن من الشاكرين فهم دعوا الله وهم في شده ة ؤ ل المشركين ا ء د ع وضيق ا الله وهم و في, في, في شدة وضيق وهلاك فقالوا لئن أ ن ج ي ت ن ا من هذه لنكونن من, المشركين من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير حق فلما جاء الرخاء بعد الهلاك اشركوا وكفروا اما وقت الشده فكانوا يرجعون سبارك وتعالى إلى الله قال الله كما ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون وغير ذلك من ا ل أ د ل ة ا ل و ا ض ح ة في ذلك ف إ ن مشركي زماننا أ غ ل ظ و أ ش د من مشركي ا ل أ و ل ي ن الذين كانوا يؤمنون في الرخاء يشركون في الرخاء ويؤمنون ويخلصون في ا ل ش د ة فهذا ولله الحمد انهينا ل ل ح م م د بذلك متن ا ل ث ل ا ث ة أ ص و ل ومتن القواعد ا ل أ ر ب ع كلاهما لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد عبد بن رحمه الله تبارك الله و ت ع ا ل ى و ن س أ ل ه أ ن ينفعنا بهما ويتقبل منا ويرحمنا و إ ن شاء الله تعالى سيكون ب د ا ي ة من ا ل أ ر ب ع ا ء القادم شرح كتاب ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ونسال الله أ ن يعيننا ويتقبل منا آ م ي ن بارك الله فيكم و أ ك ت ف ي إ ن شاء الله تعالى بهذا والحمد لله رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وأتوب、إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة العالمين سبحانك اللهم لا إلا الله نبينا الله وبركاته لله إله إليك على آله عليكم محمد أشهد رب أستغفرك أن أنت